نمض جنود النجوب نمضي, نمضي أسود لا نخشى الغادي نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنود نمضي أسود لا نخشى الوغادي. نمضي جنودا نجوبون وهادي نمضي أسودا لا نخشى الغادي نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نمضي أسودا وأرض الإباء الباغي عداها حتى دوم مدفع الحق قضاء. وأرض الإباء الباغي عداها حتى دو مدفع الحق قضاء حي حشودا للرب سجودا حي حشودا للرب سجودا نمضي جنودا نجوب الوهادين نمضي ديتنا نادي للدين فداءا فهب الجنود للسيف وفاءا بلادي تنادي للدين فداءا فهب الجنود للسيف وفاءا احمي حدودا حطم قيودا احمي حدودا حطم قيودا Namdijenudan, najubul ve hadi. Namdı usudan, la naxshal ve gadi. والقلب الجريح يبكي دماءا جهاد شعبي له دوما دواء والقلب الجريح يبكي دماءا جهاد شعبي له دوما دواء نمضي صعودا نحمي عهودا نمضي صعودا نحمي عهودا Namdı <Sessizlik> Junudan, نمضي جنودا نجوب الوهادين نمضي اسودا لنخشل وغادي نمضي, نمضي, نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نمضي نمضي جنودا Namdı usuda namdı cenuda namdı usuda namdı cenuda namdı usuda